قَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت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 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاسبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم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 وَْأَممرُرُ يَْومَائذِ للِنا والالضّحَ وََّْلِ إذَا سَجاء مَا وَدعكَ رَبّكَ وَمَا قَلََا وَلَآخَِةُ خَير لكَ منِنَ الأُون وَلَ سَوْفَ يطكَ رَبّكَ فترضى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 فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أوزد عليه ورتل القرآن ثرتيلا إنا سنلقي عليك قونا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إن في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 نِعْمَةٌ وَمَهِلْهُمْ قَنِيلَا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدا عليكم كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء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 وَآخَرونَ يُقنتِلُونَ فيِي سَبلل فَقَرَأُ مَا تََسَّرَ مِنْ وَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَآقُضُ اللهَّه قَر اللًا حَسَنَاب وَماَا تُقَدِّمُ لِأَن فُسِكُم مِنْ خَير تَجِوه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 ل إَِّ مَا طَائِرُهُم إِدَ اللهَّهِ وَلَكِ أَنْكْثَرَهُم لَا يَعْنمُون وَقالَاوا مَهْمَا تَأتِنَ بِه مِن آيَثِلّلتَسْحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤمِنِي فَأَسَنَا عَلَهِ مُُّوفَانَ وَالجرَادَ وَال لَوَالَّذَّ فَادَعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ يُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ إِلَّا إِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ نَأ مِنھُم فَأَغْرَقْنَاهُم فِي الْيَمِّ بِأَنَّھُم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْھا غَافِلِينَ وَأَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا اسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيها وَتَم مْكَلِمَةُ رَبٍّ كَلْحسنَا عَ بَنِي إر إلَ بِمَا صَبَروا وَدَم النرنَّ وَدَمَّنَّ مَا كَ يَصْنَعُ فِي الرعوونُ وَمَا كَوا يَغْرِشون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 فعونَ يَسكُ س العذَاب يقَ قَون أَبنَا أَنْكُم يقَدّونَ أَبنَاك وَيستَشْئونَ لِس أَنْكُم وَفيذَانكُم بَن أُِ وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَجْهَلْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مِّن نَّاشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ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 إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ فَصُنْعَتْ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّ قَدْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا نَسِينَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّن شيء كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن تَنطَقَ فِيهَا وَلَا تَخْفَى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 الا مََيْنُونَ ام يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَثَرُ بِهِ رَيْبًا مَنُ قُلْتُ رَبِّ صُفِّ إِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَم هُمْ قوم أَمْ يَقُولُوا لَتَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَذِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْبَلُونَ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 اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ خَيْرًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساققا يقولوا سحاب مرخوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 انْكَبِئْ لِيُونِينا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ مُسْتَمَعَنَ فَرٌ مِنَ الجن إنا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا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 بِرَبِّه فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَل رَهَقَا وَأََّ مِنمُسْلِمونَ وَمِن القاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَول إِكَ تَحَر وَوورَ شَدَا وَأَمَّ الْ القاسِقُونَ فَكَانُونِجَهنَّ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 لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 قُل إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ دَافِعَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ مَن قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ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 فَبَأْسَ اللهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَكَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَا يا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ حِلًّا نَادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أنه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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القدر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 والالسَّقُ وَسَّارقَةُ فَقُطَع وَأَيدَهُ مَا يَزَ ن بِمَا كَسَبَانَ كَلَم مَِ اللهَّ وَلَّهُ عزيزٌ حَكين فَمَن تَابَ مِن بَعذِظُمِهِ وَأَْصْلَحَ فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء على كل شيء قدير ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صالحا إنا وَلَْ شئناَا ل آتَينَا كَُّ نَفْسٍ هدَ وَ حَّ القَوْل مِنلَ أَمْلَعَ جَهََّم وَ حَقّ القَوُْ مِن لَأَملَ النَّ جَهَنَّ مَغنَ الجَِّةِ وََّ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 قل يوم لَا لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم انتظرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إِا خَلَقُن الْإِسَلََ مِ نُقُفَةٍ أَمشاج بَتَلل فَجَعَناهُ سَمًا الذَصير إِ هَدَيْنهُ السَّبِيلَ إَِّ جاكرِرَ وَإَِّا كَفُرَ إِ أَْتَدناَا للِكَافِرينَ سَلافِلَ وَعْْل لَ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 ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة مقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سَلْسَبِيلا ويطوف عليهم غلمان مخلدون اذا رايتهم حسبت وئلؤا ام انت ترى واذا رئت ثم رايت نعيمًا وملكا كبيرا عاليهم فيابسدس خضر واستدرق وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ مَّسْقَاهُمْ رَبُّهُم شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادية ويدعون وراءهم فثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أزرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذا تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 وَلَا يَزَال الذيينَ كَفَ تُصيبهُ بِمَا صَنَع قَكُْ أَ تَحُّ قَبَ م مِن داَر حَنْحد يأتِي وَعدُ اللهَّ إِن اللهَّه ل يُخْلِفُ الْ المادَب وَل قَدِسُْ الزَ قَبْلَكَ فَأَمْلَيتُ لِلَّذِينَ كَثُرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن يَقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 ظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ ما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وان كنتم ان سلم حكم عربيا ولئن اتبعت اهواه بعد ما جاء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 لكل اجل كتاب يمنح الله ما يشاء ويثبت ورده ام الكتاب وان ما نرينك بعضا الذين نعذهم اونه وفسينك فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقْصِهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَجِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 فَاتَّقُوا بِنْذٍ بِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عليم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 انانا نذير نذير فلم ما راوه ذلفا انسى وجوه الذين كفر وطيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء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 مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزينهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم ومن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 يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِطُ عَنْهُمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيḍٍ فَطِرَةً وَدَمًا لَبَنًا خَالِصًا سائغا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 يحرشون. ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبول ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفا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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برزي رزقهم على مَا ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبرعمة في الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسهم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من أجل ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وتم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 يَا رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ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 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلَّذِيْنَ لَا يَخْفُلُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطٌ رَّبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَكَّرُوْنَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ ۚ ذَرَّ رَبِّه وَهُوَ وَلِيّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ من الإنس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 وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي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 وما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر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 وزنونه الذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فناجاه الظلمات فناجاه الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه مِنَ الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر اليا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إن انهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي احصنت فرجها فنسخنا فيها بروحنا وجعلناها وابنها وَجَعلناهَا وَبَنهَا يَسَلِ العالمين إَِّه بَِّتُكُم أُمَتَون وَاحدَ سَ وَأَنا رَضّكُم فَعْدُون وَتَقََّعوا أَنْ رَوون فَيْنَ كُلّ إلَنَ راجِرون فمَ الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له يكاتبون وحرام على قرية أهلتنا ما أنهم لا يرجعون حتى إذا كفحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حجم وقدر بالوعد الحق فاذا هي شاخقه ارصا الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كننا ظالمين انكم وما تعملون من الله حط جهنم من انتم لها مارذون لو كان هؤلاء االاء انثما ورجوها وكل فيها خالدون لهم فيها جزير الذين سبقَت لهم النعناء اناءي عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنه الفزع الاكبر وتسلقا الملائكه هذا يوم تطول الذي يَوْمَ نطوي السماء كطيب السهل للكتب كما بدأنا أول خلق وَعْدًا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزمور من بعد الذكر أن إن الأرض يرد أعبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عامدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدة فَهَل اَنتم مُسْلِمون فَإِن تَوَلَّوا فَقُل اَذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاء وَإِن اَذَرِي قَرِيب اَن نَّذِيرٌ مَّا سَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أدري لعله مثلة لكم ومتاع إلى حين قَالَ رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تطمون يا أيها المزن ملق يَفْهَهُ او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان انا سانقي على الليل هي اشد وطئا قيلا ان لك في سبحا طويلا واجكر اسم ربك وتبذل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أوليما عَمَتِ وَمَهِلُهُم قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَضْرِبُ الْأَرْضُ وَالْهِبَالُ وَكَانَتِ الْهِبَالُ كَثِيبًا مِّن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 السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونرفه وتلده وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما سيستر من علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون فِي في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما سيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فترت وإذا القبور وعفرت علمت نفس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 وإن عليكم لحافظين كراما كافرين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وَمَا هُمْ عَن آيَاتِ رَبِّهِمْ غَافِلُونَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله الله يشهد ان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 كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوْ أَوْرَؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خسائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولوا للئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْنَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والطور وكتاب مستور في رق من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 لا ويل ليوم عيد للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ندعا هذه نار التي كنتم بها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 بَهِِنَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوِّجْنَا في حور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم وما التناهم من عملهم من شيء كل وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا تَحْزِينٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقُ بَلَ بَغْضُهُم عَ بَعْض يَتَّسَعَلون قَاُوا إِ كَُّ قَبلَلُ فِي أَهلِن مُشفِقِين فَمَن اللَّهُ عَلَنَا وَقانَا عَدَبَ السَّمُون إَِّ كَُّ بِعون قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أَمْ يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قُلْتُ رَبِّ صُفَّ إِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ ثَقَوَّلَهُ بَل لَّا فَلَيَأْتُونَّ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَنقُلُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ مِنْ كَمْهُمْ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وإن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 جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد